الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كالزابة كالأربعين الودعانين وكنسخة علي الرضا المهدوبة عليه ما كان من ما كان متنه ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابة كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكتوبة عليه وهو مراتب منه متفق على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث صاقق مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب ولهم في نقل ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم من جنف ما يؤتاه الصيرفي الجهبلو في نقد الذهب والفضه او الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها فلكثره ممارستهم للالفاظ النبويه اذا جاءهم لفظ ركيك اعني مخالفا للقواعد او فيه المجازفة في الترغيب والترهيب او الفضائل وكان باسناد مظلم أو إثناب مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو ضاع. فيحكمون بأن هذا مختلط ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد <تتواطأ> وتتواطأ. وتتواطأ وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد وقال شيخنا ابن دقيق من العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار قلت هذا فيه بعض ما فيه ونحن ونحن ونحن لو افتحنا باب التجويد لو, لو افتحنا لا. دقيقة لو افتتحنا ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسه والصفصفه نعم كثير من الاحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها كما ان كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ما أدري أكون الشيخ خالد موجود موجود دي. طيب الموضوع هو المكذوب فالموضوع أردأ مراتب الحديث الضعيف أردأها وأشدها ضعفا والحديث الضعيف من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين قسم لا تستطيع أن تقطع بأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا حديث ضعيف لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولكنك لا تستطيع أن تقطع بأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قد يأتينا حديث ضعيف بسند فيه رجل سيء الحفظ، فيبادر الناقد والمحدث فيقول هذا حديث ضعيف فيه شريك سيء الحفظ فيه عمر بن حمزة سيء الحفظ فيه ابن عجلان فيه فلان أي رواء من الرواة المعروفين بالضعف. ثم بعد البحث والتنقيب نجد أن هذا الضعيف تابعه ثقة فدل ذلك على أن الحديث صحيح وأن هذا الراوي قد أصاب في هذا الحديث لكننا قبل أن نقف على الثقة المتابع له أو على الضعيف الذي يجبر مثله حينئذ ماذا نحكم عليه بأنه ضعيف حين حكمت بأنه ضعيف تقطع بأنه مكذوب على رسول الله الجواب لا إذن الحديث الضعيف في الجملة دائر على قسمين قسم لم يستوفي شروط الصحة فبعث ولا تستطيع أن تقطع أكمل ولا تستطيع أن تقطع بأنه مكذوب أو موضوع على رسول الله القسم الثاني ضعيف لم يستوفي شروط الحديث الصحيح ولكنك تقطع بأنه كذب وأن النبي صلى الله عليه وسلم من المحال أن ينطق به فلما يأتي مثلا حديث بمثل باطل يخالف قواعد الشرع فأنت تقول هذا باطل لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من هنا يتبين أن الضعف مراتب كما سبق معنا وأن تلك المراتب دائرة على قسمين قسم يضعف لعدم استيفائه شروط الحديث الصحيح وقسم يضعف ويقطع بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتقريب المسألة في اخبار الناس إذا جاءك مخبر يقول لك حصل اليوم كذا وكذا وأنت تجهل حال هذا المخبر حينئذ لا تستطيع أن تقبل خبره لأنه مجهول بالنسبة لك ولكنك في ذات الوقت لا تستطيع أن تكذبه فإذا جاءك الصادق قوى هذا الصادق خبر ذاك المجهول. ومن هنا قد يتوقف ولا يقبل خبر ولا يقطع بكذبة مع عدم القبول ومنه تمثيلا من الأحاديث ما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلينا رواه البخاري وغيره هذا يضل على ما بينت في القاعدة الانفه الذكر وهي أن الخبر قد يتوقف في قبوله ولا يقطع بماذا؟ بكذبه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء أهل الكتاب إذا حدثون بشيء لا نصدق أين نتوقف في قبول أخبارهم لماذا؟ لأنهم عندنا ليسوا بمحل وموضع الثقة المقبول الخبر فلا نصدق لكن هل توقفك وعدم تصديقك؟ معناه أنهم في هذا الخبر بعينه كذب الجواب ولا تكذبوه. لا تستطيع أن تقول هو كاذب قد يكون صادقا في هذا الخبر وهذا عدم التصديق وعدم التكذيب ما لم يرد عندنا في الشرع ما يدل على صدقهم أو كذبهم إذن الحاصل ليس كل ليس كلما توقفت في قبول خبر ما أو ضعفته تقول أن هذا كذب الكذب يحتاج إلى أمر زائد وهو أن يكون المثن مما يخالف قواعد الشرع أو يدل دليل صريح صحيح على أن هذا المثن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى ذلك قد يكون المتن يوافق الشرع يعني أن يأتي كذاب نبيه كذاب ذكي فيضع حديثا متنه يوافق القواعد فلا تستطيع أن تقول أنا أقول بأن هذا حديث موضوع لأن متنه باطل بل قد يكون المتن مما يوافق الشرع وهذا انما يقوم به جهابده الكذاب اذا كانوا اذكياء ونبهاء فيفطنون ان لا ياتوا في مطونهم ما يخالف قواعد الشرع وهذا اصعب ما يكون ولكنه سهل على اهل سهل على أهل الاختصاص اذا يعرف الوضع بامور منها أن يكون المتن مخالفا للقواعد وحين نقول أن يكون المتن مخالفا للقواعد هذا كما يقال كلمة حق يستغلها بعض الجهال في باطل. يعمدون إلى أحاديث ثابتة لا مغمزة ولا مطعن فيها فيقول متجاثرا يقول هذا الحديث وإن كان مستوفيا شروط الحديث الصحيح لكني لا أقبله لأنه مخالف بقواعد الشر وهذه مجازفة تدل على جهد قائلها إذا كان الحديث مقبولا عند المحدثين وأمثل الغزالي المصري وهو صاحب فقه السيرة لما جاء الحديث الصحيح عند البخاري أغار النبي على بني المستلق وهم غارون أي أن النبي أغار على بني المستلق, بني المستلق وهم في غفلة لم يعلم بمقدمه لغزوهم. قال الغزالي المصري، وإنما أقول المصري ليفرق بين الغزالي وبين الغزالي صاحب إحياء العلوم الدين المتوفى سنة 505. قال الغزالي المصري وكلاهما محمد الغزالي. قال وهذا حديث لا أقبله لأنه يخالف قواعد الشرع. من أنه يجب قبل أن يغزى قوم أن يعلموا فكيف أغار عليهم وهم لا يعلمون بوقت مجيئه ولم ينذرهم ولم يدعوهم مع أن الدعوة واجب قبل القتال فرد عليه الإمام الألباني فكسره وليس البحث الآن في المسألة هؤلاء وصلتهم الدعوة وليس من شرط الدعوة أنه عند مباشره القتال أن يدعوهم إذا كانت الدعوة قد وصلتهم قبل ذلك وجاء أيضا هذا المتهور الغزالي المصري وهو ينحى منحى المعتزلة ولولا أنه أسس قواعد بعض قواعد الاعتزال لربما كان عدم التعرض لأقواله هو الأولى لأن الرجل قد هلك لكن هذه مدرسة وهو من واضع قواعدها في أبواب الاعتزال فكان واجبا أن يحذر ويحذر منه لما جاء في حديث الكلب الأسود شيطان كما رواه مسلم في الحديث أبي ذر يقطع صلاة أحدكم المرأة وفي رواية عند مسلم المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار فقال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر فقال الكلب الأسود شيطان فقال الغزالي وهذا حديث يخالف المعقول ويخالف المتقرر في علم التشريح وعلم الأطباء. فإننا لو أتينا بكلب أسود ثم قمنا بتشريحه مع كلب أبيض، فسنجد أن التكوين فيهما شيئا واحدا. وهذا شفه في التعامل مع السنه لذلك. الف هذا الهالك كتابا وهو في غاية السوء مقررا بعض قواعد المعتزلة وهو كتابه السيء السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث وأتى بسوء مما تنفر منه العقول السليمة والفطر النقية وهذا حين يقول لو أتينا بكلب أسود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الجن كما صح عنه وصححه الألباني وغيره الجن ثلاثة أصناف فصنف حيات وكلاب وصنف يطيرون في الهواء وصنف يحلون ويظعنون ترى اذا اقدر الله جل وعلا الجن على ان يتمثلوا بصوره انس كما جاء في حديث الصدقه حين امسك ابو هريره بالشيطان وهو عند البخاري واظنه معلقا ان لم يكن موصولا وقال لارفعنك الى رسول الله فحين يتمثل الجني على صورة انسي او ان يكون قسم من الجن خلق اصلا على صورة الكلاب فتتشابه صورتهم الظاهرة والباطنة مع الذي خلق من الكلاب من غير الجن وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم حين وجدوا افعى فقتلها الأنصار فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بالمدينة أقواما من الجن قد أسلم فقد يأتي الجن ويتمثل, ويتمثل على صورة أفعى فتقتلها فيكون إذا شرحتها حالها كما الأفعى التي ليست بجن فلا يتعامل مع السنة بثقافات العقول ولا بجهالات المعتزلة الذين يزعلون العقل قبل النص وقبل الوحي إذا هذا سلاح ذو حدين أن الحديث المكذوب الموضوع يعلم من خلال مخالفته للقواعد فهذا هو سلاح أهل السنة وهو في ذات الوقت سلاح أهل الاعتزال يأتون إلى ما صح في السنة فإذا ضاق بهم أن يطعنوا في إسناده لظهور صحته واستيفاء الإسناد لشروط الصحة لجأوا إلى هذا الباب وقالوا هذا حديث يخالف قواعد الشرع هذا حديث يخالف المعقول وهم جهلاء في المعقول والمنقول اذا حين يقال هذا حديث يخالف القواعد هذا إنما يقوله عالم بالقواعد لا أن يتجاسر متكلم فينسب لنفسه ما لا علم له به كما يفعل كثير من كتاب زماننا والآن ذاك السفيه المسمى عدنان عبد القادر لا أدري تسمعون به أو لا ولعل بعضكم سمع به أو لم يسمع هذا الرجل يعيش في بعض في بعض البلاد الأوروبية وهو رجل حذر منه العلماء الذين وقفوا على أقواله فهو رجل دجال من الدجاجله وهو يؤسس لقواعد الاعتدال وقد حذر منه جماعة منهم العلامة الشيخ أبي أنس محمد بن هادي أمد الله له في عمر وطاعه فحذر منه غاية التحذير هذا عدنان عبد القادر له قواعد يرد بها السنة، وقد ناقشته في رده لحديث السحر وبيّن أنه حين رد هذا الحديث بقواعده الباطلة خالف أهل السنة ووافق المعتزلة، وسبحان الله تجد هؤلاء المنحرفين. يتوافقون في رد كثير من السنة بقواعد الاعتزال فالغزال المصري رد حديث السحر وهذا عدنان عبد القادر رد حديث السحر ومن رده لحديث السحر أنه قال كيف نفهم هذه اللفظة عند البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان يخيل إليه قال معنى يخيل إليه أي أنه كان لا يضبط الأمور والعجيب أن هذه اللفظة التي من أجلها مع ما ذكر من الأسباب رب حديث السحر الذي يقول الإمام الألباني أنه متلقا بالقبول هذه اللفظة هي بنفس سياقها التي جاءت في حق نبي الله موسى يخيل إليه وهذا مما أوقع هذا الدجال في الشمعة استعمل اللفظة يخيل إليه وهي اللفظة بعينها عند البخاري وهي التي جاءت في القرآن في حق نبي الله موسى يخيل إليه فهذا يقول به شاء ان ابى أن يتبرع متذرع فيطعم في القرآن إذ أن اللفظ التي حملته على الطعن هي اللفظة التي في كتاب الله والمقصود أن هؤلاء تسلطوا على الأحاديث الصحيحة بهذه القاعدة التي أساء استعمالها فصاروا كلما ارادوا أن يردوا شيئا من السنة يقول هذا يخالف كتاب الله كيف يخالف كتاب الله يخالف القواعد لذلك قال عدنان عبد القادر في حديث السحر أنه يخالف القرآن لماذا قال لأن القرآن جعل دعوة السحر على رسول الله دعوة الكفار ان تتبعون إلا رجلا مسحورا قال فنفى القرآن أن يكون قد سحر وجهل ما يتعلق بأسباب النزول وجهل ما يتعلق بسياق الآية وجهل ما يتعلق بتفسير السلف فإن الكفار حين قالوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتكلمون عن كونه مسحورا فيما جاء به من عند الله وأن الذي جاء به من عند الله هو ماذا ضرب من غروب السحر وقائل ذلك كافر لا أنهم يقولون أنه لا يعرض أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم ان تتبعون أعضاء مصحورا أي أصابه شيء من السحر وأن الكتاب الذي اتى به لم يتعرضوا له إنما قصدوا بكونهم مسحورة أن يتذرعوا بأن الذي جاء به هو من السحر نتيجة أنه سحر فاتى بهذا الكلام لذلك الحافظ أن دعوى العالم بأن هذا الحديث يخالف القواعد هي دعوى حق إذا كان عالما ناقدا عارفا بقواعد الشر فإذا جاء عالما فادعى أحدهما بأن هذا الحديث المستوفي لشروط الصحة يخالف القواعد في ظنه وأثبت العالم الآخر عدم المخالفة فأي القولين أصح؟ الأصل قبول الحديث الأصل قبول الحديث حتى يظهر دليل على أنه مخالف للقواعد مخالفة ظاهرة جليه ولذلك من جميل صنيع الإمام ابن القيم لما تعرض لبعض من يرى أن بعض الأحاديث تخالف القواعد فناقشهم في حديث المصرار وقال هؤلاء نقلا ينقله ابن القيم عنهم بأن حديث المصرى يخالف القواعد فقال شيء الإسلام ابن القيم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل القواعد ثم رد على من زعم من بعض العلماء بأن حديث المصرى وهو في الصحيح يخالف القواعد فأجاد وأفاد غاية الإفادة الحاصل أن قول الإمام الذهبي رحمه الله الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا هذا أغلبي هذا أغلبي قد يكون المتن مخالفا للقواعد وراويه مغفل دخل عليه الحديث ولبس عليه لسوء غفلته إلا أن الغالب ما كان من الأحاديث الموضوع وكان مخالفا للقواعد أن الغالب أن محل ذلك أن يكون راويه معروفا بالكذب على وجه الأغلبية قال الحافظ الذهبي رحمه الله ما كان مثله مخالفا للقواعد وراويه كذابا ثم مقتل الحافظ الذهبي على ذلك قال كالارضعين الودعانية هذا رجل يسمى ابن ودعان وهو تالف كذب ألف كتابه جمع فيه أربعين حديثا فيها خطب نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي تسمى بالأربعين الودعانية وهذا دجال من الدجاجلة قالك الأربعين الودعانية وكنسخة علي من الرضا المكذوبة عليه وايضا من النسخ المكذوبة المتداوله بين الناس فيما نصب إلى ابن عباس هو تفسيره المكذوب عليه وهو المقباش في تفسير ابن عباس وهذا كتاب متداول موجود ومطبوع الآن ونص العلماء والأئمة الامام الألباني على أنه كذب على ابن عباس لا أصل له وقد طبع هذا في مجلدين تحتس المقباس في تفسير ابن عباس قال رحمه الله وهو على وهو مراتب أي أن الموضوع مراتب بعضها أسوأ من بعض ظلمات بعضها فوق بعض. تقول المكذوب يكون بعضه أسوأ, يكون بعضه أسوأ من بعض نعم فإذا كان مكذوبا ومتنه لا يخالف الشرع فهذا موضوع وكذب وإذا كان مكذوبا ومتنه مخالف للشرع فهو اشد أشد سوءا وأشد ضلالا فهذه المراتب مراتب الرداءة والقبح فتقول فلان كذاب وفلان أكذب الناس. قال وهو مراتب منهما اتفقوا على أنه كذب من أين يتفق النقاد على أنه كذب من أمور أن يكون المتنو منكر فيتفقون على أنه كذب ومنها أن يقر الكذاب بعد توبته أو قبل توبته بأنه كذب في هذا الحديث فإن أقر بأنه كذب في هذا الحديث وعلمت توبته وظهرت وجب قبول خبره لأنه صار بالتوبة ماذا؟ عدلا صادقا فإذا تاب وظهرت توبته يقول أنا كذبت في هذا الحديث وجب قبول خبره لأنه دخل في عداد العدول طيب ان قال بأنه كذب في هذا الحديث قبل التوبة يأتي هذا قال منه واتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك قال بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه يكون قد علم وجرب عليه الكذب فمن جرب عليه الكذب لأنه كذب في حديث أو حديثين فهذا لا يؤمن لأنه جرب عليه الكذب ومن كذب مرة فإنه احتمل أن يكذب ألف مرة فإذا جرب عليه الكذب فإنه لا يقبل حديثه وعما إذا كان قد جرب عليه الكذب ولكن في حديث الناس وليس في الحديث هنا تجربة الكذب على وجهين أن يجرب عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح بأنه لا يقبل منه وأن يجرب عليه الكذب في حديث الناس والتحقيق إذا جرب عليه الكذب في حديث الناس فقد صار غير عدل وغير العدل لا يجوز قبول خبره فإنه إذا ثبت الكذب فإن الكذب يستط العدالة قال وبتجربة الكذب من ونحو ذلك يظهر يقول ونحو ذلك إذا كان عطفا على وبتجربة الكذب من ونحو ذلك عندك نحو ونحو أي إنها معطوفة على قوله وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك عطفا على تجربة التي هي مجرورة بالباء. ثم قال ومنه ما الأكثرون؟, ما الأكثرون على أنه موضوع فنقف هنا إن شاء الله